نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهمَان وجنودهما منهم مَكَانُوا يَخَذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أرضعيه فإذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تحزني كَيُعَنِّجُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وقالت امرأة فرعون قروة عين لي وَلَكَ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين Valam, hogy a gyermeke agya, عسى ربي a يهديني a السبيل a ورد agya, a وجد عليه a من الناس agya, ووجد من دونهم قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدِر الرعاة وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثن تولى إلى الظل فقال فقال قلت إليه من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ الْسَّتَأْجِرِهِ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرَ تَالْقَوِيُّ الْأَمِينِ قال, إني أريد أن أنكحك إحدى bennet, هاتين على أن gyuroni, a حجج a menni, عشرا فمن عندك وما a menni, a عليك ستجدني menni, شاء الله من الصالحين.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 قال لأهلهم كثو إني أنست نارًا لعلني آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أن الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلم نرآها تهتز كأنها جان ولا مدبره ولم يعقب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 انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلونني واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد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 فأوَقِدْ لِيَهَمَانُ عَلَى الطِّينِ فَجَعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِيَ أَطْلِعُ إلَى إلَاهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظْنُهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَهُ وَوَجْنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظْنُهُ أَنَّهُ إلَيْنَا لَا يُرْجَعُ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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعمة ويوم القيامة هم من المقبوضين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس وهدى ورحمة وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ إِنْ شَاءَنَا قُرُونًا عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ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 نَمَا يَتَّبِعُونَ أهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنْ يَتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْنَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الذين آتينهم الكتاب من قبرهن به يؤمنون وإذا يُتلى عليهم قالوا آمننا به إنه الحق من ربنا إنه الحق مِنْ ربنا كنا من قبله مسلمين هؤلاء كي يؤتون أجرهن نروتين بما صبوا بما صبوا ويدرون بالحسانة السيئة ومما رزق لهم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 وكم أهلكنا من قرية بطرة معيشتها، وكم أهلكنا من قرية بطرة معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة، وكنا نحن الوارثين.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 ما اُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أفمن وعدنا وَعْدًا حسنا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 تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل دعو شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ورأوا العذاب ورأوا العذاب لو أن إنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب اَمَّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يكون مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرُ سُبْحَانَ اللَّهِ Subharlahi wa tarada Yu Sri Kum Wa Rabbu Kayar Lamu Matukin, No Sadoruum Mayur Linu Wabu Kayar Lamu Meatukin, وهو الله و هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولا والآخرة له الحمد في الأولا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برها فعلموا أن الحق لله وضل ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 Uaddu مَا fima, attak, Allah, udarol, a hirota, ula, tem, sana, sri, beka, minna, dunja, ula, tem, sana, Allah, ula, jajik, ula, tabri, rilfesada, fil, ula, inla, ula, juhik, ula, mufsidin, ula, inna,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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أُوتِيَ قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أُوتُوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا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 تِلْكَ الدَّارُ الآخرة نجعلها للذين لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا bilhasanati falahu مَنْ جَاءَ السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد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 وذكرنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا مِنَ من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر